أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنت والدن يوحي بعضهم إلى بعض زخف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصرى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مؤترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الشتاب مفصلا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَحْلَمُونَ أَنَّهُ نُنَزِّلُ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَ اللَّهُ مُبَشِّرَ الْكَلِمَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يطلطون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم وَقُلْ مِمَّا لَكِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ وإن كثيراً يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمحتجين وذوروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكتبون الإثم سيجزون بما كانوا وَلَا تاكلوا مما لَمْ يذكر اسم الله عَلَيْهِ عليه وان الله لفيظا وان الشياطين لا يوقون وَإِنْ اولياء الذين يجادلوكم وان اطعتم انكم فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخالد منها كذلك جلين للكافرين ما كانوا يحملون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجِرِمِيهَا لِيَنْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْقُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْسَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ الله الله أعلم حيث يجعل رسالته كيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله أن يهديه يشرح فدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل قدره ضيقا حرجا كأنما يصحج في السماء كذلك يجعل الله الجلس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لخوم النيا لكثرون لهم داروا السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يحملون ويوم يحشرهم جميعا يا محشر الجن قد استكترتم من الإنس ربا استمتع بقضنا في بقض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النعم مدواكم قايدتي فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الوالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معسى الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا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 درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما عم يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بردكم ما يشاء كما قومي اخذيني ان ما توعدوا لنأت وما انتم بمفرجين قول يا قوم امنوا على ما كانتكم ان عامل فتشوفون من تكون له عاقبة الدار إِنَّهُ لَا يَخْلُقُ اللَّهُ مُثْلَهُ وَجَعَلَ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَفْظِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِجَهْلِهِمْ فَقَالُوا أَأَذَا لِلَّهِ بِجَهْلِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَاءِ إِلَٰهًا كَمَا فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم داء ما يحكمون وكذلك دين الكثير من المشركين قسل أولادهم شركاؤهم ليرتوهم وليلبتوا عليهم دينهم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَطَالُوا هَذِي أَنْعَامٌ وَحَرْصٌ حِجْرٌ لَا يَضْعَمُهَا إِلَّا مَنَّ شَاءُ بِزَحْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ خُلِّ مَتْرُهُوهَا وَنَأْمُرُ الْحُرُمَ فَلَا يُفْسِدُوا فِيهَا وَأَنَّ عَامَ اللَّهِ إِلَّا لِلْفُقَرَاءِ مِنْهُمْ وَالْعَامِلِينَ فِيهَا فَإِنْ كُنْتُمْ عَابِدِينَ فَاعْبُدُوا فِي الْبَيْتِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مِيتَةً فَوْمٍ فِيهِ وُكَاءٌ كَيَجِدُوا الْحِلْمَ وَالصَّوْمَ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ علم وحرموا ما وزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات محروشات وغير محروشات والنخل والزرع وَنَخْلٌ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفٌ الأُكُلُ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مَا لَمُتَشَابِهٌ وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن تَمْرِ إِذَا أَصْفَرَّ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ قَطَافِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةُ الْأَنْوَاءِ وَفَرْشَا خُلُومٌ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةُ مِنَ الضأن اثنين ومن المحذ اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسين أم اجتملت عليه أرحام الأنسين نبئوني بعلمي إن كنتم صادقين ومن الإبر اثنين ومن البطل اثنين والانثى وهي حرم ام الونز اي ام ما اشتملت عليه احرام الانثى ان كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بضيل علم إن الله لا يهفر قوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمون قولا ميته الا ان يكون ميته او دمنا مسفوحا او لحما خنزير فاننه رجس او فسقا املا لغير الله به فمن يقظ وغير فاسق ولا عاج فان ربك غفور وقيم وَعَلَى الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ حَظًّا مِّنَّا فَلَذَّذْنَا لَهُمُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَا كُنَّا لَهُمْ بِعَذَابِهِ رَادِّينَ وَمَن نَّزَّلَ فَضْلَهُ وَنَوَّمَهُ حَرَّمْنَا عَلَيْهِ شُحُونًا وَمَا إِلَّا مَا قَدَّمَتْهُ يَدَيْهِ أَوْ فَوَايَا أَوْ نَخْتَلَطَ بِعُرْوِ لَئِن وَإِن لا فإن كذبوك فقروا ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجلمين سيقول الذين أشرفوا لو شاء الله ولا أشذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل أن عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الله وإن أنتم إلا تخلصون قل فلله القجة البائرة فلو شاء لَكُمْ اَجْمَعِينَ قُلْ هُنَّ مَشْهَدَاكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَمَهَا لَئِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَسْتَبِقْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعهلون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إلا لَا نُضِيعُ رِزْقَكُمْ وَإِنَّ لِلدَّهْرِ أَمْهَالًا وَلَا تَقْرَبُوا السَّوَاحِجَ مَغَارِقَهَا مِنْ أَشْيَاءَ مُرِيبَةٍ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لعلكم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 ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا خراطي مستقيما فاتبعوه ولا تستبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تستقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا, وهدا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب فاستبعوا واستقوا لعنكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا من دراستهم لغافرين أو فقد جاءكم بينكم من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا هل يرضون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي يا ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كتبت فيه مَنَّهَا خَيْرًا قُلْ انْتَظِرُوا إِنَّكُمْ مُنْتَظَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ صَرَّفُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثم جاءوا يصرعون من جاء بالحسنات فله عشر امثالها ومن جاء بالشيء فلا يجدى إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحيى يوم ماتي لله رب العالمين لا جريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أضير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر واجرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تفترفون وهو الذي جعلكم خلال الارض ورفع بعضكم فانقضض بعض درجات اليب والفوم في ما اتف ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم السا وَلَا يَقُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِسُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى الْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وكم من قرية أهلكناها فجاء بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ ولن المرسلين فلنكسرن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَن خَشِيَ الْمَوَاجِعَ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَضْرِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّا لَنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قُلْ لِمَنِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ صَوَّرْنَاهُ فَقَوَّلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لم يكن مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرَكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ قَالَ فَابْعَثْ مِنھُمَا فَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَجَبَّرَ وَفِيهَا صَلْجٌ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قال أنذر لي إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأبعدن لهم صراطك المستقيم ثم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خوج منها مذعوبا مذخورا لمن سبعك منهم لأملأن جهنم منكم ويا ادم اسكل ان تولوجك الجنه فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتقون من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ما هو يدع لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا هُوَ لَا يَعْلَمَانِ مِنْ سَوْآتِهِمَا وَطَالَمَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَفُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ فَقَاسَاهُما هُمَا إِن لَّقُمَا لَمِنَ النَّاطِقِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَلَا يَذُوقَانِ رَطْبًا ولم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ولما أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاترين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 وَرِزْقًا وَأَتِقُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَصْلُحُ أَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ كََّ يَهزِعُ عَنّ مَا عبَا تَمَا يَزِعُ عَنّ مَا لب تَمَا يَهُمَا تَوْاتمَا إَِّ يَافُم وَوقَضلُ مِن حيث لا تََوونَهُم إِ يَعَن الشَّاطينَ أَْيا الذيينَ لا يم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 قل أمر ربي بالقصة وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تردون فريق الهدى وفريق الحق عليهم الضلالة إنهم اتخلوا الشياطين أوليان يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ يَا بَنِي آدَمَ اخْلَعُوا زِينَتَكُمْ عَن تِلْكَ الْأَشْيَاءِ ACُلُّ مَسْجِدٍ وَطَهُورٍ وَلَا تُشْرِكُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُشْرِكِينَ قل من حرم دينة الله التي أقرأ لعباده والطيبات من اللق قل إلي الذين آمنوا في الحياة الدنيا طائفة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون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 ولي كل امه اجل فاذا جاء ايهم لا يتاخرون ساعته ولا يستقدمون يا صديق ادم إن فَكُفُّوا عَن عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَامْنَعُوا التَّقْوَى وَأَصْلِحُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خُذِ الَّذِينَ فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كلب بآياته وكان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكتبون إن الذين كلهوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء لَن نَتَحَدَّى لَن نَجْمَعُ فِي ثَمِّ الْخِيَاطِ وكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُنْكِرِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَلِكَ الظالمين الظَّالِمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا لا حَمْلَ عَلَيْنَا كَلَفٌ نَحْمِلُهُ إِلَّا مَا طَاقَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ قُمْ فِي آخِرِ الدُّورِ وَلَدَأْنَا مَا فِي قُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْلِي مِنْ تَحْتِهِمُ فكل الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت اصول ربنا بالحق ما وجود ان تلك الجنه اول لأعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار قد وجدنا ما وعدنا ربنا حفا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حفا فأل وجدتم ما وعد ربنا محقا قالوا نعم فااذن مؤذن بينهم لعنت الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويرغبون اي وهم من كافرون وَذِي الْعَرْشِ مَا حِيَادٌ وَعَلَى الْأَخْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَدَيِ الْفُنُونِ وَهُمْ يَقْمَعُونَ وَإِذَا سُلِبَتْ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 فهل لنا بهل لنا بشفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنحمل غير الذي كنا نعمل خذ خشي او وضل عن ما كانوا يفتون ان خَلَقَ <تصفيق> الله الَّذِي صَوَّرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ وَيَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ألا له الخلق والأمر كبارك الله رب العالمين أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحف المحتجين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاعها وجهوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحكمين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا فقالا سقناه لدلد به. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعليكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وَالَّذِي خَافُوا لَا يَخَافُونَ إِلَّا نَجْدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ لَوْ أَنزَلْنَا رُوحًا إِلَى قَوْمِكَ تَقولَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ويطاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا للغاك في ظلال مبين قال يا قوم ليس بي ظلالة ولكني رسول من رب العالمين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 تَتوبُ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَلَّفُوهُ فَأَجَيْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَيْلَ عَادٍ إِذْ أَصَابَهُمْ قال يا قوم احضروا الله ما لكم من إله غيره أفلا تستقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في تفاهة وإنا لنظنك من ليس بي سفاة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم نافع أمين أورجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على وذلكم وقذرو اذ عليكم قل فاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسط الكو اغا الله لعل في قالوا اي لنحبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال قد وفع عليكم من ربكم رجتم وغضب أَتُجَادِلُونَ نَنِي أَسْمَاءَ الَّذِينَ مَاتُوا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ذٰلِكَ مَأْوَاهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَأَيَا تَمُودَ اخْصَائِحَا قَالُوا وأتقن بينكم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فدعوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بتوء فيأخذكم عذاب أليم قلقاء من بعض عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فالقرؤ على في الأرض مفيدين قال الملأ الذين استكفوا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعسوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا فَإِذَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ فَأَذِنُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَتُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِبُونَ وَمَا كَانَ جَوَادَ قَوْمٍ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ قَلاتٌ يَتَفَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا الْمَرْأَةَ كَانَتْ فِي الْمَغَارِ وأمطرنا عليهم مقرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الكيل والميزان ولا تبقى الناس أشياءهم ولا تبقى الناس أشياءهم ولا تبشدوا في الأرض بعد إخلاقها ذلكم خير لكم إن كنتم وتبعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عوجا والكروا إذ كنتم قليلا فكسركم وانظروا كيف كان عاقبة المفتدين وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَالضَّائِفَة فَإِذْ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَفْضُلَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ pada ko ال